قل لِّمَن ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إلى يوم القيامة يَوْمِ ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون